عاصم عصى الله يحفظك لي ويرعاك الله يردك تحمل على شهادة هذه الأبيات إهداء إلى الإبن الغالي عاصم أداء عبد الكريم المطوّة تمت العمليات الصوتية في استوديو المعتصم الرقمي عصم الله يحفظك لي ويرعاك الله يرد تحمل على شهادات يلا عسى ربي من الشر يحمد عسى كيف الغربة تعيش في عسى كيف الغربة تعيش في الله يحقق لك من ألاك ومسعاك تحصل على اللي تطلبه وزياده لو كان بيدي كان أنا راحت وياك لكني ما كلني حقق مراده دايم على لساني وبالبالي طرياك وقولي عاصم كيف شربه وزاده اشتقتنا والله شوفا تمحياك مليت مليت من كذر الصبر والجلاده مليت من كذر الصبر والجلاده عصم الله يحفظك لي ويرعاك الله يردك تحمل على شهاده يلا عسى ربي من الشر يحمد عسى كيف الغربة تعيش بسعاده عسى تعيش في عجل علينا يا ولدي في قذناك ما كل قايد يستحق القيادة الطيب فيك ومن بعطي بشرواك كل الخصالة طيبة فيك عدا الله يردك سالم الله ارمق وتعيش فيه صيفه ونسمت بردها وتعيش فيه صيفه الله الله على من عسى كيف الغربة تعيش بسعادة عسى كيف الغربة تعيش بسعادة أمن وما لا بغيناك نلقاك كل كلمه مهتني في رقاده صلات ربي عدد دراتك على النبي المصطفى ذو السياده صلات ربي عدد على النبي المصطفى ذو السياده على النبي المصطفى ذو